لآل ل ا ق ر م و س ل ل ه أحبك النابلسي م ل ا للعلوم ن ا الاسلاميه وإياك ت ي اهدنا ط غير المطلوب عليهم ولا الظالمين لا خير في كثير من نجواهم الا من أ م ر ب ص د ق ة أ و معروف أ و إ ص ل ا ح بيننا ا ل ف ع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل ا ل م ؤ م ن ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نولي ت و ل ى و ن ص ع ه النابلسي ر للعلوم ي غ ا ل ا دون ذلك, ويغفر ما دون ذلك يدعون من دونه إ ل ا اناثا و إ ن يدعون إ ل ا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وللاطفال أ ّ الذين امنوا ولن يؤمنوا ولن يؤمنوا ولن يؤمنوا ولن يؤمنوا ولن يؤمنوا ي ت خ ذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا خ س ر مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إ ل ا غرورا أ و ل ئ ك مأوان م و د و ن ع ن ه ا م ح ي ص ا و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ع م ا ل ص ا ل ح ا ت س د خ ل ه م ي ه اسماء الله ا ا ل أ ن ه ا ر أ م و ا و ع د ا ل ل ه ح ق ا و م ن أصدق من ا ل ل ه ق ي ل ا ل ي س ب أ م ا ن ي ك م و ل ا أ م ا ن ي أ ه ل الكتاب ولا يجد له من وَاتَّبَعَ م ِِ ل ََّ ة إ ب ْ ر َ ا ه ِِ ي ي م ََ ح ن ف ا وَاتَّخَذَ ا ل ل َّ ه ُ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ خ َ ل ِ ي ل ً ا و َ ل ِ ل َّ ه ِ م َ ا فِي ا ل س َّ م َ ا و و ََ ا ت ِ م َ ا ف ِ ي الْأَرْضِ وَكَانَ ا ل ل َّ ه ُ بِكُلِّ شَيْءٍ ي س ت ف ت و ن ك في ا ل ن س د راتب ا ل ن ا ب ل ه ي موسوعه ت النابلسي م ل ل ا ل و م الاسلاميه اسماء الله من خير الحسنى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 تحسنوا و ت ت ق و ا فإن ا ل ل ه ك ا ن ب م ا ت ع م ل و ن خ ب ي ر ا و ل ن ت س ت ط ي ع و ت ت ق و ا و ع ه النابلسي ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ه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 م ش س ي ر ه ب ك م أ ي ه ا ا ل ن ا س و ي ل ت ع ل آ خ ر ي ن و ك ا م ي ه